فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدوا ذلهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءً فَنِظْرَةَ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى فَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ